آه واويلاه يا ام البنين آه واويلاه يا ام البنين آه واويلاه جينا هنا عزي امير المؤمنين اهن عز المؤمنين اه واويلا يا, يا ام البنين جنه يا ام البنين اه اه يا ام البنين <تصفيق> اه اه يا ام البنين اه اه يا ام البنين يا بني الله ولينا يا الله الله الله يا وينك يا عباس يا راعي المرجله وينك يا عباس يا راعي المرجله رجال واحسن وينك يا عباس يا راعي المرجله لما دنا فاطمه نصبت عزيه بعد انتهي لما دنا فاطمه نصبت عزيه لما دنا فاطمه نصبت عزيه فاطمة نصبت يا مرحبا يا ابو الفضل يا مرحبا يا ابو الفضل عاشك علي حمل حمه شكر بله قشار خلى بس الدعاء <سضح> لي الله يا حيدر يا علي ان <سضح> جرك على الخصام اي فوسان الله يا عزيز الزغراء الله يا عزيز الزغرة. عنك مشينا وانت فوق الغبره غابت الاصوات عنك من شانه وانت فوق الغبره إلهي نقسم عليك باسمك العظيم, العظيم الأعظم الأعز الأجنب الأكرم يا الله وبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستوذ غبيه وبحقهم البنين وبحقهم البنين وبحقهم البنين شافي مرضانه ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات واخضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا برحمتك يا رحم الراحمين ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات وخدمة الحسين سيماه خاذمة للبيت الحاج جاسم السكران الفاتحة تسبخها صلوات